التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طروا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوء عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما فأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهاما كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراس أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا أَوَدِّي أَيَّامَ إِذٍ بِجَهَنَمٍ أَيَّامَ إِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنْ لَهُ الْذِّكْرَ